وَلَوْ نَشَاءُ لَرَوَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَشَعَرْتَ أَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا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 إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا